السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه عليه وعلى من تبه ديه وأستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد بالأمس أو أمس كنت جالسا في نسجد هولياء محمد بعد الظهر وانا جالس حين ان الظهر واجلس اقرا يعني من القران فما شاء الله وجدت حولي مجموعة من الشباب كل واحد ماسك المصحف الظهر كل واحد ماسك يعني يمسك المصحف ويقرا فاحسست في نفسي بحزن وانت تعجبني ما هو ليس ليس يحزن لكني حزنت على قرب قضاء رمضان والله العظيم حسست كده يعني تذكرت الأيام الخوالي قبل قبل رمضان يعني المساجد ربنا بقى شوف ما شاء الله لا قوه مثلا المسجد في صلاة الفجر مع ان اغلب الناس اغلب هؤلاء لم هنا في الليل اغلب هؤلاء وانا متأكد يعني وانا كثير مننا لم يانا في الليل مع ذلك ما شاء الله لقوة الله بالله كل واحد عنده حرص وعنده بعد الظهر في رمضان والناس صائمون والناس ون... و... تكرت قرأ القرآن بعد العصر ما شاء الله لقوة الله بالله فأحسست بفضل هذا الزمان أنا صوتي أنا عارف أنا مدهك من صوتي عارف عن صوتي شاء أحسسته أحسسته مشاره في الزمان وكم تمنيت فعلا وانا جالس. كم تمنيت ان تطول هذه الايام ان تكثر؟ ان ما شاء الله لا قوة لا بالخيوات. يعني بعد في اول في اول يوم من ايام العيد. هتعرف الفرق. في اول يوم ان شاء الله جل وعلا. سالله جل وعلا ان يتم علينا. وعليكم النعم. سوف تعرفون الفرق. اول يوم. فا. حاضر. حاضر فأنا آآ يعني آآ تمنيت أن تطول هذه الأيام وأن نكتب بسبب الخيرات التي بها وبسبب ما فيها من يعني إقبال على الله سبحانه وتعالى وإذا نظرت الوجوه كما أنظر إلى وجوهكم الآن جميعا ما شاء الله وجوهنا ضر الصيام أثر في الوجوه والقيام الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقات أثرت في الوجوه تتذكرون بذلك بإذن الله جل وعلا قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الوجوه هذه التي كانت تجلس بعد الفجر إلى الشروق وكذلك من تذكر الله جل وعلا من بعد العصر إلى الغروب تذكر وتلاوة القرآن وتهليل هؤلاء هم اسعدوا الناس بالنظر الى وجه الله هم اسعدوا الناس أسعد اهل الجنة بالنظر الى وجه الله عز وجل ولذلك الله جل وعلا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغادات والعشي هم دي سيد الصحبة اللي انت تحرس عليها اشدد عليها بالخناصر خناصر الاصابع اشدد عليها امسك فيها ح لأن هذه هؤلاء الذين يذكرون الله جل وعلا في هذين الوقتين قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة البردين اللي هم إيه اللي هو الصلاة في وقت البرد صلاة الفجر وصلاة العصر ولذا قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى وقوموا لله قانتين الصلاة الوسطى فسرها النبي عليه الصلاة والسلام من يوم الخندق فالسبب أنها صلاة العصري والحديث ثابت الصحيح إذن لتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة وأن الله جل وعلا يعني مد أعمارنا حتى وصلنا إلى هذا الشهر قد يقول خائل هو الأعمار تمد يعني بتطول الأعمار نعم الأعمار بتطول وتقصر اين الدليل على هذا الدليل على هذا ما ثبت في الصحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان ينساله في ان ينساله في اثره يعني يطال عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه فصلة الارحام من اسباب طول العمر ومن اسباب سعه الرزق وكما ان الطاعة. والبر من اسباب طول العمر فالمعصية والذنوب من اسباب قصر العمر. الاعمار بتطول باسباب وتقصر باسباب. لما تطول الاعمار تصل الى الاجل المحدد الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ده ولكل امة الاجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اعطيكم مثال حتى تفهموا هذا الموضوع. واحد عمره. عمره وليس أجله في عمره في أجل الاعماء قابلة للطول للاطالة والقصب. طول العمر يطول العمر او يقصب العمر. لكن الاجل محدد شيء واحد. فواحد عمره ستون سنة. لكن يعلم الله سبحانه وتعالى بأن هذا الرجل سيصل الرحمة. وأنه من أهل الطاعة ومن أهل البر. فيقدر الله مثلا له عمرا إضافي خمس عشرة سنة. يبقى طل العمر إلى كم? فيكتب له أجل خمسة وسبعين سنة. يبقى الأجل الثابت في اللوحة المحفوظ لا لا يزيد ولا ينقص لكن الاعمار بتزيد ولما تزيد توصل للاجل ولما تنقص الاعمار تصل ايضا اليه واحد عمره ستون سنة. لكن علم ربنا هيعطيه 60 سنه لكن علم الله سبحانه وتعالى بان هذا والله يعمل بال يا بالمعاصي ويعمل بما بما حرم الله سبحانه وتعالى فوجوده في الارض افساد للارض الالمعاصي مش فقط بتفسد على الإنسان مش فقط تفسد قلب الإنسان لا المعاصي والذنوب بتفسد الهواء الذي تتنفسه بتفسد الماء الذي تشربه بتفسد على الدواب طعامهم وشرابهم ولذلك الدواب لا تعرف المعصية فلما تضيق لما يضيق الماء على الدواب ويضيق عليها القود فتلعن عن بني آدم لأنه هو السبب هو السبب لأن ال لا تحسن إلا إلا تعطي الله سبحانه وتعالى. عند إدراك عند عند إدراك في عهد النبي صلى الله وسلم عليه وسلم كان النبي الله وسلم عليه النبي الله وسلم عليه يركب دبه. فمر بجوار قبو من المشركين فانحرفت به الدبه. انحرفت بالنبي صلى الله وسلم عليه وسلم الدبة حتى كذا أن حتى كذا توقع النبي صلى الله وسلم عليه وسلم يعني مرة واحدة تسهيل مرة واحدة جرت بعيدا. فسأل النبي السلام اي شيء اي شيء هذا فقال وكانت هنا قبور للمشركين. سأل الله صلى الله عليه وسلم والعافية. سمعتها الباء. فنحرفت عن القبور حتى كادت توقع النبي النبي صلى الله عليه وسلم. ولي. كادت يعني توقعه عليه الصلاة والسلام. قبور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بازالة بي هذه القبور. اذا الدواب عندها ادراك. وحتى الجمادات عندها إدراك. الجبال. النبي عليه والسلام كما تلبط في الصريح كان يقف على أحد. فقال إيه؟ قال هذا أحد يحبنا و... ونحبه عنده عنده محبة. طيب تسبح له. شاهد هذا أيضا من القرآن تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحكم. ابن سعود رضي الله عنه كان يقول كنا نأكل الطعام ونسمع تسبيحه. يأكل الطعام ونسمع. هو هذا الصراح وهذا البر وهذا التقوى. إذن ليس فقط الذنوب والمعاصي بتسبب بتفسد الإنسان بتفسد كل شيء. ضيق الآن اللي عند الناس في أرزقها. ضيق. قلة البركة في الأموال. قلة البركة في الأولاد. قلة البركة في الطعام والشراب. هو بسبب هذه المعاصي لان الناس. الناس عندهم مشكلية. احنا كلنا عندنا اشكالية. لاننا لا نفهم سنن الله سبحانه وتعالى. رب العالمين له سنن. يعامل العباد بمقتضى هذه السنن. من سنن الله سبحانه وتعالى انه لا يعاجل العبد بالعقوبة. ابدا. العبد العاصي حتى الكافر لا يعجله الله عز وجل بالعقوبة وإنما يملي له يمليه لعله يتوب وعندما يملي يملي الله سبحانه يملي يعني عن يؤخره. ليس بمجرد صنيح فعل المعصية ورب العالمين هو قادر ولا أليس أليس الله عز وجل قادرا على أن كل من فعل معصية في التو يأخذ وقت عايز المقدر؟ ولا لا؟ قادر على كل شيء. لكن ليس من حتمة سبحانه وتعالى. النرحيم. عفو كريم حليم سديد لا يتعظمه زمد. فيؤجله. ابو سفيان. ابو سفيان كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم احد. وكان القائد اللي هو كان قائد المشركين. يعني القائد العام تحته خالد بن عيد رضي الله وعامه. وأبو سفيان شو العجب تعجب من أمر الله سبحانه وتعالى. أبو سفيان ضرب رجلا من المسلمين فقتله. هو اللي ضرب. ثم تم... ثم غلبه رجل من المسلمين وعلى عليه. على عليه يعني كاد أنه كاد أن يقتله. فإذا واحد من المشركين يقتل المسلم وينجو أبو سفيان. وبعد ذلك أبو سفيان يسلم يوم فتح مكة. عجيب. دي حكم علي عبد الله ابن ابي صرح النبي عليه والسلام قال في بعض الاشخاص يوم فتح مكة. قال اذا لقيتموهم فاختلوهم. ولو ايتموهم تعلقوا باسطار الكعبة. منهم عبد الله ابن ابن ابي صرح كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤذي المسلمين فلما جاء فتح مكه هرب عبد الله ابن ابي صفح ذهب الى من ذهب الى عثمان ابن عفان رضي الله عنه سيدنا عن عفان رضي الله عنه لهم مكان عند النبي صلى الله عليه يعني زوجه النبي صلى الله عليه ابنتي رجل تستحي منه الملائكة. ذو النورين رضي الله تعالى عنه كم افتروا كم افترى يعني المجيمون على عثمان رضي الله عنه واتهموه بأقوال كاذبة والتاريخ مزيف يتهم عثمان رضي الله عنه بأنه كان يحابي أقرباءه وهو من هو الرجل الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين ذهب عبد الله ابن أبي صرح إلى عثمان حتى يأخذ له الأمان من النبي عليه وسلم ياتي عثمان رضي الله عنه عبد الله ابن ابو سرح وهو وهو يمسكه في يده ويقول يا رسول وسلم رسول الله وسلم عثمان رضي الله تعالى عن النبي عليه السلام. والسلام فرد عليه النبي عليه الصلاه والسلام يعني السلام قال يا رسول الله ابسط يدك يبايعك عبد الله ابن ابن ابي سرح فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا عبد الله ابن ابي صرح جاء يبع ابسط يدك يا رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم فلما اجنبنا سلم مين جدا فمد يده وصفحه عثمان رضي الله صفحه عبد الله ابن ابن ابي صرح ونصرف خلاص صار مسلم خلاص الحمد لله طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما صرف ابن ابي صرح قال ألم يكن منكم رجل حين رأني أعرض عنه يقوم فيقتله؟ في قال رسول الله لو أو لنا قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأع خائنة الأعين إيش نبي يعمل بهكذا ب... ب... ب... طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل من لكن رب العالمين منعهم مش يقتلوا. لماذا؟ لأن عبد الله ابن أبي صلح هو قائد المسلمين في معركة ذات الصواري. هو كان القائد هذا الذي قاد المسلمين في معركة ذات الصوارع. إذن الأمور حتى النبي عليه صلى والسلام عليه لا لك من, من الأمر شيء. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. مش علاقة بير. فقط ما على الرسول إلا البلاغ. أما الهداية والإضلال ليس لك. عم آمن؟ ما آمن. يا عمي يقول كلمة وحج لك بعند الله. لم يقل. نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشهد. أريد أن أحذركم قبل ما أختم كلمتي هذه الآن بقيت لي دقيقة. قبل أن أختم كلمتي كثير من الناس حين يحلم الله سبحانه وتعالى عليه بيغتر حلم الله عليه فيزداد في المعاصي، والشيطان يملي له وكأن الله لم يره. اخذ غصب شيء من فلان. اكل مال فلان. اخذ رشوة. سرق. نهب. سب. شتم. نظر نظرة محرمة. آسمة. في الليل على شبكات وعلى مواقع فاجرة وبعدين هو جالس كما هو لم يعجله الله بالعقوبة ماذا يفعل بدلا من ان يحمد الله سبحانه وتعالى ان الله لم يأخذه على هذا فينشئ توبة لله سبحانه وتعالى ويرض المظالم لعليه لا يتمادى انت مش بت... بتسمعوا عن عن اناس بيسرقون اشياء من المساجد من بيت الله الحرام من من من من بيوت الله. يسرق من بيوت الله وهو يعلم بأن الله يراه. والملائكة مز... وهذا الم... وهذا سيأتي به يوم القيامة يحمله على ظهر ايه? اللي سرقوا ده. لأن السرقة من بيوت الله ابشع شيء. النبي عليه السلام يقول لا الفيننا احدكم يوم القيامة. يأتي على رقبته بعير بعير جمل له رغاء واحد شايل جمل يوم القيامة يشيله يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أغفني شايل جمل فيقول له لا أملك لك شيئا قد قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته فرسا له صهيل الفرس بيفضحه والبعير بيلغي بصوت البعير الابل حتى يعلم حتى يعلم الموقف بانه سارق. سرقني. والفرس له صهيل بيعلم ال... يعلم هذا الموقف كله. واقربه واخواته واعمامه والناس واللي يعرفوه والانسان بيحسبه وسط معرفه ولذلك يوم ما تبلأ السرائر فما له من قوة ولا ناصر. السرائر دي. لابد أن يأتي يوم تنكشف السرائر. يوم ما تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناس. أبى الله سبحانه وتعالى أن كل من أصر سريرة لابد أن يلبس رداءها علانية. كل واحد في قلبه شيء لابد أن يلبس رداء الشيء ده على ظاهره. لو كان ينور الخير حيلبس الخير. يظهر عليه الشر داخله سيظهر على سماء وجوه ووجهه الشر فلذلك حاسبك أنت في الدنيا الموقف بين يدي الله جل وعلا شديد والله والله العظيم يقول الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ل ل لماذا قالوا انطق الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره والى توجه تجي واحده تشهد ايده بالسرقه ويشهد فرجه بالزنا وتشهد عيناه بالنظرات القاسمه وتشهد قدماه بال بالمسافات اللي اقتحها في معصية الله سبحانه وتعالى خلف بنت ولا خلف فجور ولا مشوار في إدرار المسلمين وال الجوارع تشهد على العبد يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يحلف ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استعينوا بالله وعظموا حرمات الله عظموه امره ونهيه. ومن يعزم حرمات الله يعزم الاوامر. ويعزم المعاصي. فيبتعد عنها. ومن يعزم حرمات الله فوقيه لو عند ربي. ومن يعزم شعائر الله فانها من تقو القلوب. قبر الله مننا ومنكم الصيام والقيام الحمد لله وبالعنامين. والسلام الله وسلم وبارك على عملي ورسولي نبينا محمد. وعلى آله واصحابه اجمعين. بازالكم الله عليه. الناس اللي هم. اللي اتقصروا شهده. شهده. شهده. نسمع الناس الناسي ما أحد خذ خمسين فدان بالزور واحد اخذ عشرة فدان فرحمة واحد أخذ مدينة بالكامل مدينة لأن كل كل الكلام وكل كل ما في الباب لكل كل وجود بالزور وفستان واللشوة كل شيء وخمسة دي متر ودي متر وسبعين إنش بسبيح دهش وبيطلع كذا المتر وبعد بألاف جنيهات. على عليه الصلاه والسلام يقول عشان بس كل واحد بتاع في ها من اقتصب شبر من ارض كل ارض يغصوا لانها حق المسلمين من اقتصب شبر من ارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامة. لحد بس يعني معنى ما معنى كده يعني هيقعد يحفظ الشبر ده في سبع اراضين يحفظه لحد ما ينزل الشبر ده الارض السابعة. والطراب ده? يحملوا الارض المحشون. جاي بالطراب. اشيه <تصفيق> هو? اشيه? اشيه ازافي. وان تدعو مصطلة الى حبيئة? لا يحمل منه شيء. ولو كان ذا قربة. حتى لابنه. او ابوه او اخوه. يوم يا فبه في يوم القيامة. شو احنا بنحمله? بينا محبة الان. بينا محبة في الان سبحانه طرف. لكن يوم القيامة. يوم هفره الموعه من اخيه واميه وقاليه وصاحبتيه وقاليه. بنتك الصغيرة لديه لما انظرناها كده معينها كده عم تفتيهنا بيه. واحد من مين يوم كي? منهم يوم ما عرفني شاديه. فالتخير اللي ده من سبع عوضين مال الفددين والقلقة كلها. احنا اتشيل. طب بقول دي هشيلها ازاي? طب بقول ممكن. والي هو اقدر ده. أجلت أحمل كل ده كل ده لأن يقوم قيامة في فضائح بني أسطور <تصفيق> <تصفيق>